لآن ل آ ا ق ر موسوعه النابلسي ا ا ن للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى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 فطوعت له نفسه قتل أ خ ي ه فقتله ف أ ص ب ح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في ا ل أ ر ض ل ي ر ي ه كيف يواري سوءه اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان أ ك و ن مثل هذا الغراب ف أ و ا ر ي سوءه اخيه 「この世の人生を祈るために」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 وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبان كانا من الله والله عزيز ي ح ك م فمن تاب من ب ع د ل م ه و أ ص ل ح ف إ ن ا ل ل ه ي ت و ب ع ل ي ه الله إن غفور ر ح ي م أ ل م ت ع ل م أن الله ل و م ل ك ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض يعذب م ن ي ش ا ء